إِذْهَم النَّ الطَّاءِ فَتَانِ مِنْكُمُون أَن تَفْشَل وَلهَّهُ وَلومَا وَوعلَ اللهَّ فَلْيَتَ وَكَّلِمُ مِنون وَلَقَذِنَ صََكُمُ الللههُ بِبَدِرٍ وَأَتُمُون أَذِلنَّه فَاتَّقُ اللهَّه لعَكُم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 دورهم ماذا ينددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه آلاف من الملائكه سوامين وما جعله الله الا بشره لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله اللاذي حكم لقطُعَ طََفًَا مِنَ الذيذينَ كَفرَ أَوْ يَكبتَهُم فََ قَلبُ خَائبين ليسَ لَكَ مِنَ لَمِ شيءَ أونَويَتُ بلَّبُ أَوْ يُعَذبَهُ فَإِنهُم ظَالبُون ولله ما فِي السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله